الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد وصلنا إلى الكلام في باب الحدي من مقتصر الشيخ خليل بن إسحاق عن الهدي وما يتعلق به من أحكام وبعض الفقراء يطلقون الفدية, على الفدية والجزاء والهدي والمصنف ذكر الله أن تكلم عن الفدية وعن جزاء الصيد وضينا أن الخصال فيها على التركيب هنا تكلم عن أحكام الهدي والهدي هو ما ينقل للذبس من النعم إلى الحرم أو ما يهدى من الإنعام على جهة الوجوب أو على جهة التطوع وهو الوارد في قول الله تعالى <تصفيق> ويتم الحج والعمرة لله فإن أصرتم فنستيسر من الهدي ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فشدية من صيام أو صدقة أو نسق فإذا أننتم فمن تمتع للعمرة إلى الحد فمستيسر من الهدي فمن لم يجد صصيام ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الهدي كما أفاده كلام مصنف على النحو التالي قال وغير الفيديث والصيد مرتب هدي وندل إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه وصام أيام منا بنقب بحد إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منا ولم تجز إن قدمت على وقوفه تصوم أيسر قبله أو وجد مسلفا لنال ببلده المصنف رحمه الله يشير إلى أن الهدي على الترتيب مرتبتين اثنين المرتبة الأولى الهدي وهو ما يزلح من الأنعام والمرتبة الثانية تليها هي صيام عشرة أيام كما ورد في نص الآية التي تليت على مسأ من وهذه الآية من آيات الأحكام الهامة التي تناولت أحكام الفدية وأحكام الحصر وأحكام الحج. وهي من آيات الحج الواسعة الدلالات. هذه على سبيل الإجمال تقدم كلام المصنف إن التعرض لبعض التعرض لبعض الحالات التي يجي فيها هذه. لكن حالات وجوب هذه على سبيل الإجمال. التمتع دليلها ومن فمن تمتع بالعمرة تين الحج من السفر وكذلك ترك أي واجب من واجبات الحج توجب الحج والجمع ونحو ذلك من الإنزال والقبلة بالسنة المذى بدون إنزال والنذر إذا عينا المشاكين والنذر المطلق يعني ذي مجمل حالات الهدي الهدي بالزبجد هو المرتبة الأولى كما ورد في الآية. الأفضل في أن يكون من الإبل ولذلك بدأ المصنف بالإبل ثم البقر ثم الغنم فجعل الغنم آخر المرات لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر هداياه الإبل والبقر تليها في المرتبة ويليها الغنم في المرتبة الثالثة هذا لأن الأفضل في ربل هدايا كثرة اللحم، بعكس الأضاحي المصنف لم يذكر الغنم للعلم من حصر الهدي في الثلاثة يعني مصنف ذاكرة اثنين ولم ينشي إلى الغنم لأن العروف من الغنم هي ثالث سمس من الأصناف الثلاثة التي تجي فيها أو يثن التقرب بها في الضحية والعقيقة والهدايا والأخرجات المرتبة الثانية الهدي في لو لم يجد المرء شيئا من النعم ينتقل أن الصيام على النحو الوارد في الآية ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوع. ثلاثة الحج من سين إحراره به إلى يوم النحر والسبع الباقية بعد العود وفسر العود هنا مر بالعودة إلى منا وما ماشى عليه المصنف ومر بالعودة إلى أهله ولا مدخل للإطعام في الهدي يعني الهدي ما فيهش إطعام فيه المرتب تدل فقط ومستحب في صيام الهدي عدم التفرقة والعلماء قالوا يلحق بذلك أي نقص وجب فيه هدي استحب فيه التتابع هذا لو تقدم النقص على وقوفه بعرفة لاختدام التمتع والقران والفساد والسوات وتعدي النقاط لكن لو أن المرأة أخرى الصيام إلى يوم النحر سيصوم أيام التشريق اللي هي الأيام اللي بعد يوم النحر وإن نهي عن صيامها وسيأتي من المقروف فيها أن تطلق لأيام التشريق يقول المصنف في ذلك وصان أيام منا ويندى بتأخير صوم الأيام لمن كان من خارج مكة حتى يعود إلى أهله مراعاة من من الخلاف يعني الأيام السبعة يندى بتأخير صومها حتى يعود المرء إلى أهله مراعاة للخلاف في تفسير العود أو الرجوع الوارد في الآية وسبعة إذا رجعته ولذلك قال العلماء لا يجوز للمرء أن يصوم السبعة أيام قبل فراء من أعمال الحج أي بعد الانتهاء من رمي الجمر فلا يجزي صومها سواء كان ذلك قبل عرفة أو بعدها والمصنف شبه حالتين في عدم الإجداء الحالة الأولى إذا أيثر قبل الشروع في الصوم فإنه لا يجزئه الصوم يعني لو أيثر قبل أن يشرع في الصوم في هذه الحالة لا يصوم بل يخرج الهدي الحالة الثانية لو وجد شخص يجنفه ثمن الهدي وكان هذا الشخص اللي هو صاحب الهاد يعني مريء ببلده يعني يستلف ويقضي هنا لبلده، ففي هذه الحالة يستلف ويخرج هدي ولا يصوم إنما لو لم يجد لو لم يجد شخص يتلفه أو ليس له مال لبلده يصوم ولا يؤخر لبلده ولا المال يرجوه بعد خروج أيام الحج يعني ولا يؤخر لأنه يرتدي مال يأتي بعد خروج أيام الحج لأنه مخطط بالصوم فيها وليس له شعة في التأخير يعني هي المسألة تتعلق بالقدرة عنده القدرة على الهدي يخرج هدي ما عنده القدرة على الهدي ووجد شخص يسلفه مالا لحين العودة إن كان موشرا يأخذ ويستلف ويأخذ لكن ليس موشرا فلا, فلا يكلف الله نفسا إلا وعليه أن ينتقل إلى أصلها في بعض المندبات التي ذكرها المصنف تتعلق بالهدي على النحو التالي قال رحمه الله ونذب الرجوع له بعد يومين ووقوفه به المواقس كلها والنحر بمنا إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه كهو بأيامها وإلا فمكته وأجزاء أخرج لحل كأن وقف به فظل مقلدا ونعرف يندب للمرء لو صام في الهدي يومين وقبل ما يشرع في اليوم الثالث أو قبل ما يتم اليوم الثالث صار بوجود ما يسبح في هذه الحالة يعود للذبح لأنها القصة الأولى وهي الأفضل في هذه. لكن لو صام ثلاث أيام انتهى الأمر ولا يعود لأنها جمع فهي قسيمة السبعة في العشر فكانت كمس يعني هو إلى عشرة أيام التنصيف فيها ليس خمسة وخمسة وإنما التنصيف فيها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فلوه أنهى صيام الثلاثة وبعد ما أنهى صيام الثلاثة وجد مال أو أوسى تصرف في الحال نعم وجد ما يقوي جديد يدي. لا يعود إلى الحج ولكن يستمر على الحكم الذي لا سبعه من المستحبات أن المرء يوقف الهدي معه في الموقف التالي عليه اتبع العرفة مين ملتلفة وبمشعر الحرام ونحو جلب لكن يقول بعرفة جزء من الليل واجب، وإنما عدت مينا من المواقف لأنه يقص فينا عاقب المجمرتين الأولاي نحر الهادي بمينة له شروط ونحر الهادي عموما له شروط شروط نحر الهادي بمينة ثلاث شروط واضحة الشرط الأول أن يكون الهدي مسوقا في إحرام حدين حد لغض النظر عن نوضع النقص يعني سواء كان النقص اللي تسبب في الهدي نجأ في حد فريضة أو عمرة أو حد تطوع أو جزاء صيد فإن ساق المرء الهدي في إحرام عمرة له مكة الشرط الثاني أن يقف صاحب الهدي له أو يقف به نائبه بعرفة ساعة من ليلة النحي فإذا فات الهدي لوقوف به بعرفة فأنه ينحره أو يذبحه بمكة وحينئذ لا يخلي الحال في نسألة الشراء يكون اشترع من الحل أو من الحرم إن كان الشراء من الحل يدخله الحرم وإن كان الشراء من الحرم يخرج به إلى الحل ثم يعود به إلى الحرم ليجمع في ذلك بين الحل والحرم بلا تفرقة بين كون الهدي واجب أو تطوع وبلا تفرقة بين وقوف المرء به أو وقوف نائله ولا يشترط أن يكون المبعوث معه الهادي محرما ودي نقطة هامة إن لا يشترط أنك تبعث الهادي مع شخص محرما يعني لو أنت لم يتسع عليك المقام أو الظروف الصحية مثلا أو ظروف المواصلات أنك انت تقل بالهادي بنفسك يجوز أن تبعث به نائما عنك ولا يشترط في النائب هذا أو المبعوث بالهادي هذا أن يكون محرما بالشرط التالت أن ينحر الهادي ينحر الشخص الهادي أو يسبحه بأيام اللي هي أيام النحر حتى ولو سبق ذبحه ذبح الإمام يعني من يشتغطش من يذبح بعد الإمام لو ذبح قبل الإمام أو مع الإمام أو بعد الإمام كله لا بس ويزبحه كذلك خلال اليومين بعد النح لأيام المعلومات الواردة في قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذهيمة الأنعان فقلوا منها وأطعموا البائس الفقير والعلماء لهم كلام طيب في تفسير الآية ومنها أيام المعلومات منها مثلا كلام الإنمار القرطبي رحمه الله حيث قال روى ناسا عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعهم أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده فيوم النحر معلوم غير معدود واليومان بعده معلومان معدودان واليوم الرابع معدود لأنه في تداخل بين المعلومات والمعدودات اللي قال الله تعالى عنها واذكروا الله في أيام معدودات هذا الكلام الروايا النافعة عن النار هو مذهب النار وغيره. وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تحتفص بمنا في قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات ولا من الأيام التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أيام من ثلاثة فكان معلوما لأن الله تعالى يقول ويذكر صم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذهيمة الأنعام ولا خلاف أن المراد به النحر وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث ولم يكن في الرابع نحر بإجماع من علمائنا فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى معلومات لأنه لا ينحر فيه وكان منا يرمى فيه يعني الجمار فصار معدودا لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه كلام طيب للإمام القطبي في كتابه النفيس الجامع لأحكام القرآن الدليل على إن الإنسان يقف بهذه الساعة أو نحو الساعة ومن الساعة فلكية اللي الساعة بمعنى في التمريق ولكن الساعة بمعنى البرهة أو المدة الزمنية من ليلة النحر حديث مروي عن ناس أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث بهذه جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيه الفطر والمملوك. لو تخلف شرط من شروط شروط السرقة وتخلف بعضها، إذا كان الهدي مثلا غير مساق مع إحرام حج بل إحرام عمره سواء النذر أو جذاء صيت أو تطوع أو كان الهدي مسوقا ليس مع إحرام. أو فات المرء الوقوف بعرفة بالهدي أو خرجت أيام النحر كل الحالات السابقة هذه أعزائنا الطلاب يكون محل نحر الهدي مكة البلد ولا يليها من ملاد يعني مكة نفسها اللي هي البلد وأفضل مواضعها المرور فلو نحر خارج بيوت مكة مما يلحق بها فالمشهور في المذهب أن هذا لا يزدئ والدليل على ما تقدم من وجوب النحر بيننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنحر وكل منا منحر ودليل جواز المنحر في طرق مكة والفجاج ونحوها مما يلحق بمكة أو داخل فيها ما روي عن نالك أنه بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنا هذا المنحر وكل منا منحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروع وكل فجاج مكة وطرقها منحر هذا بالنسبة لشروط النحر. بمنها. لكن شروط النحِ نحر الهدى على جهة العموم أولها أن يجمع فيه المرء بين الحل والحرم. لمعنى أنه لا يجوز أن يشعر المرء من منا في منه. فإذا افترى من الحرم يجب الخروج للحل. كعرفة ونحوها. ويجوز شراء من عرفة لأن من الحل ويدخل دي منا يبقى يفقد بالحرم. ثانيها أن ينحر نهارا من بعد طلوع الشمس. إلى غروب الشمس وليس هناك نحر في الليل الثالث أن يذبح بعد تمام السعي إن كان الهدي مسوقا في عمره ولاحظ أن هنا في تداخل ما بين هذه الشروط وشروط النحر بين المتقدمة هنا مسألة لو الهادي ضد بعد التقليد ووجده شخص آخر فنحره في المصنف يقول فيها وآج الزاء إن أخرج لحل. كأن وقف به فضل مقلدا ونحرا والمعنى أن من ضل به بعد أن أوقف بعرفة فوجده غيره فنحره بمنه ثم وجده ربه منحورا أجزاءه ذلك ولكن إن وجده بمحل لا يجزئ ذكاته فيه كأن وجد ما يجب نحره بمكة بمنه فلا يبزئ وإن لم يجده أصلا ولكن تحقق نحره ولا يدري. النحر في محل يجزئ نحر فيه أم لا فيجزئه عملا بالغالد لكن لو ضمن هذه قبل الوقوف به ووجده صاحبه بمكة مذكة أجزاء عنه ووجه ذلك أنه قد اجتمع فيه الوقوف في الحلي والحرم بالنسبة لهذه العمرة يختلف الحكم فيه بعض الشيء عن هذه الحد قال المصنف في هذه العمرة وفي العمات بمكة بعد سعيها ثم حلقة وإن أردف لخوف سواك أو لحيد أجزاء تطور يقرانه كأنساقه فيها ثم حج منعانه وتؤولت أيضا وتؤولت لن تعود على المدونة وتؤولت أيضا بما إذا سيق التمتع، والمندوب بمكة المروة وقلها نحر غيره كالأطفية وإن مات متمتع فالهدي من رأس ناله إن رمى العقبة بالنسبة لهدي العمرة لو ساقه الإنسان في إحرام عمرة سواء بأى وجب لنقص العمرة أو لنقص حد أو كم جزاء صيد أو نذ أو ساقه المرء على سبيل التطوع أين ينحر؟ قالوا ينحر أو يذبح بمكة بعد السق ولا يذزئ المرء أن يقدمه على سعيها هو سعي العمرة كما أن الهدي المسوق في الحج لا تجزئ زكاته إلا بعد الوقوف عرفه، لأن السعي في نزبة العمرة مثل الوقوف بالنسبة بعرفة نزبة الحج، يعني العمرة الشائعة، كما أن الحج عرفه، فالسعي على أهمية كبيرة في العمرة، وبالتالي ينحر الإنسان هذه وبنك بعد السعي في العمرة، زي ما ينحر في الحج بعد الوقوف بعرفه وينبغي على المرء أن يؤخر الحرق عن ذبح الهدي المسوق في العمرة، يعني ينحر. ثم يحلق لو إن الإنسان أرضف الحد على العمر لعارض من العوارض الخوف في وقت الحد مثلا انت شاغل بها أو كان الإرداف لخوف وقوة الحيد أو النفاذ بالنسبة للمرأة وكان معه في هذه الحالة هذه تطوع يبزئ الهادي التطوع المسوق فيها قبل الإرداف للقرام الحاصل بالإرداف وكذلك لو أرضف لغيره كأن ساقه في عمرته وأتم العمرة قبل أن يحرد بالحج ثم حج من هذا العاني وأصبح بحجه هذا متمتعا فالهدي يبزئه عن تنتعه مطلقا على الراجح من المذهب كما أجزاءه عن القران حتى لو كان المر أشعر الهدي أو قلد وليه سبب الجواز في هذه الصورة قالوا أن سبب الجواز أعزائنا الطلاب فأنه لما كان يحرم الحج والعمرة يندرجان تحت مطلق الأحرام، لم يكن بينهما من المخالفة مبين الحج وفواته. يعني في فرق مبين الحج وفوات الحج والأحرام هنا في الحج والأمر يندرجان تحت عموم الأحرام. فلا يجزي مسيق في العمر في عن التمتع والقران. يعني في هذه الحالة يجزي الهادي الذي سيق في الأمر عن التمتع والقران، ولا يجزي ناثقة في الحدي عن فوات الحج. الصورة هنا مختلفة والصورة هنا مختلفة بالنسبة لهذه التطوع يجري عن المتمتع. يعني لو أن المؤتمر مثلا ساق هذه التطوع في العمر ولما تحلل منها ووجد نحر الهادي عليه الآن أخره اليوم النحر ثم بدأ له, تبدأ له أن يحرم بالحج ويحج من عالي هذا ويصير متمثعا هادي التطوع في تلك الحالة يجزئه عن التمتع كما أجزاءه عن القراء وده أحف قولي الإمام في المدونة كانت المدونة أولت طيبا على أن هادي ساقه بنيه التمتع ولكن قلده وأشعره قبل وجوده بإحرام الحج. فلو إن المتطوع, المتطوع ساقه للتطوع فلا يجزئه خلافا لبعض الغلماء الذين تأولوا المدونة بالإجزاء المطلقة بالنسبة للموضع الذي يستحب فيه نحر الهدي من نينة أو مكة يستحب له أن ينحره من عند زمرة العقر وإن وقع يستحب له أن ينحره عند المرور وتقدم لنا الدليل على أن نينة كلها منحر ومكة سجاج مكة كلها منحر بالنسبة لأنه في الهج النحر الأصل بالنسبة الهدي أن الإنسان ينحر بنفسه هو عذلني نيبه عنه غير بشرط ان لا يكون كافرا لان الكفر ليس من اهل القرب لكن الانابه هنا فيها كراهه لو كان الشخص عنده القدره على ذبحها غير رحيه الرحيه الاولى من ان انت بتذبحها بنفسك او بتذبحها بنفسك ما دونك تعلم حتى قال ولو كانت مرأة الان ابناء الطلاب مسألة الهدايا والذبائح في ارض الحرم اصبحت قاعده لواضط وتنسيقات هامة جدا للشرف على منع الزحام ومنع التطراب ومنع التأخير والتقديم ونحو ذلك في ضوابط معينة في سالة في ذلك معينة في وسائل تنظيف أماكن تجري فيها الدماء أماكن تلقى فيها المملات أكياس معلبات تغلف هذه الأدايا حتى تصل إلى مستحقينها سواء كان في مكة أو في خارج مكة أو في خارج المملكة تماما يعني المسألة اللذكرة الفقاء هذه أو المسألة ذكرها الفقهاء. إما تسبح بنفسك أو تسبح فيه بالتحديد أو الأولى هذه مسألة الآن تفضل لضواب تصارمة يعني الحديث لا يتفعون التصرف فيها من تقا أنفسهم وهذا له وجهه إن الحاكم يرى ما يراه مناسبا لضبط المناسك ولمنع الاضطراب ومنع الزحام الذي يترتب عليه ضرر بالمناسك أو إخلال لمناسك الله عز وجل لو إن صاحب الهدي مات قبل من يرمي جمرة العقبة أو بعدها بلحب. قالوا إن لم يكن قلد الهدي أو المرء مات قبل الوقوف عرفه فلا يلزم الورثة إنهم يخرجوا عنه الهدي. لكن لو رمى جمرة العقبة أو قلد الهدي أو مات بعد فوات الوقت أو يعني مات بعد مرمى ما العقبة أو بعد ما قلل الهدي أو مات بعد ثوات وقت الرني حتى ولو لم يكن رمى أو مات بعد طواف الإفاضة كل الحالات السابقة هذه يجب على الورثة أن يخرج الهدي عنه من رأس المال حتى ولو لم يوصي به لماذا يخرج عنه إذا مات في هذه الحالات الأربعة اللي هي مثلا قبل رمي عقبة أو بعد تقليد الهدي أو بعد فوات وقت الرمي لم رمي أو بعد طواف الإفادة لماذا لماذا يتزم الورثة بالإقراض قال لأنه قد حصل أكثر أركان الحج وهو الوقوف بعرفة وهو أهم رب وحصل أحد التحالليه أو رمي جمرة العقبة فبالتالي هو أن أوشك على السمام وليه يخرج هذا الأمر من رأس المال قالوا إن الحد لما حصل معظم ما مع حصل أحد التحليلين؟ كان كمن أشرف على فراغ العبادة فيلزم الهدي لذلك والهدي من رأس المال لأنه حق من حقوق الله تعالى يجب على الورثة سدادها نتكلم الآن عن صفات الهج والمسألة العيوب والسنن والمندوبات المتعلقة بالهج المصنف رحمه الله يشترك في الهج نفس شروط الأضاعي يقول رحمه الله مبينا هذا الأمر وسن الجميع وعيبه كالضحية والمعتبر في وجوده وتقليده فلا يجزئ مقلد بعيد ولو سلم بخلاف عكسه إن تطوع وأرشه وتمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرد يستعيل به في غير بعد ذلك نتوقف هنا لأن بعد ذلك سنتكلم عن سنن ومنجبات تتعلق به بالنسبة لمثالة سن الهدي وسلامته مع العيوب يشترك فيها لا يشترك في الأضاحة ومش الهدي فقط أبنان الطلاب لا بل الزهد والززاء وكل ما وجب عن نقص أو وجب لنذر أو تطوع أو نحو ذلك يجري عليه ما يجري على الأضاحة تفسن وشرط السلام من العيوب ومتى يعتبر تطبيق تلك الشروط قالوا يعتبر من وقت وجوب الهدي ووقت التقليد بمعنى تعييني للهدي هديا لا من يوم النح والمرض هنا بالتقليد التقليد هنا التعيين والتنييز لان في تقليد سياتي بعد هو تقليد تعليق قلادة ونحوها في عنق الهدي يعني هنا في تقليد بمعنى التعيين يقول هذا هدي وفي تقليد سيأتي الكلام عنه لاحقا بمعنى تعليق قلادة ونحوها في عنق الهدي انو اعتبر هنا في مسألة الشروط والسلامة من العيوب هو وقت التعيين التقليد ولعنى التعيين وينبني على تلك المماثلة ما بين الهدي والاضحية الأحكام الأربعة التالية واحد يجزئ إخراج نفس الهادي المعيب أو ناقص السن في هدي التطوع أو النذر المعين إذا بلغ الهادي أو السلمة قبل الذبح. يعني حصل ليه ناقص قبل الذبح. وقت التعيين كان سليم أو وقت التعيين كان معيب وسلم قبل الزبع اثنين لا يجزد إخراج هدي واجب مقلد بعيد من العيوب التي تملع الإجزاء اللي هي العيوب المعروفة الواردة في السنة العوراء ببين عمرها والعرجاء ببين عمرها ونحو ذلك أو لم يبلغ السن حتى ولو سلم من العيب أو بلغ السن قبل النحر هذا بالنسبة في الهدي الواجب لكن في التطوع يجزد يعني في التطوع يبزئ لكن في الواجب لا يبزئ ثلاثة يجب إنفاذ ما يقل لدمعيبا لوجوب بالتقليد وإن لم يجزي الزبع أما العكس وهو أن يتعيب بعد التقليد أو التعيين فيوجب مطلقا في الصرد والتطوع وده يخلنا من باب التيثير على المكلف زي نسألة الزكاة لو الإنسان أخرجها وعذلها ثم تلفت أو ضاعت بدون تفريط منه فإنها تبزئه على توسع في ذلك أو تفصيل في ذلك يعني هو إنسان قلد الهدي المعيد يعني عليه إنسانه وإن لم يكن الزفة جائدا إلا أنه يجب إخراجه لأنه قل لكن لو تقلده سليما أو عينه سليما ثم ثم تعيب قال يجزئ مطلقا في الفرض والتطور أربعة لو أخذ المر أرش الهدي المأخوذ من فرض أصلي او من نذر غير معين فيسجعين به في شراء هدي اخر سواء اتديه نفس الثمن الاول او كمل عليه يعني اخذ ارش الهدي لتلف اوضاع في فرض اصلي او نذر غير معين يأخذ نفس الثمن ويأتي بهذه اخر بدلا من عنه سواء يجيبه بنفس الثمن او يسجعيه ليكمل عليه مال ليكمل الثمن الاصلي هذا لو كان الهدي قد رد بعين يمنع الاجزاء يعني بعيد ولكن يعني الرض هنا كان بعيد مما يمنع العي العي العيال عيد العيب البينس أو ربعها، ويتين بالبذار هنا واجب ولا مندوب، قال واجب لأن الدم اشتغلت به. من السنن اللي تعرض لها المصنف والتي تتعلق بالهدي قولوا على النحو التالي: وسن إشعار سننها من الأيسر للرقبة مسلماً وتقليد. ونذب نعلان بنبات الأرض وتجليلها وشقها إن لم ترتفع وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة للغنم نحن هنا أمام أربع أمور تتعلق بالهدايا إبل أو بقر أو غنم إشعار تقليد تجليل شق الإشعار هو خاص بالإبل أولا هو شق سنة من الإبل من الجانب الأيثر عرضا يعني يبدأ من جهة الرقبة حتى جهة المؤخرة لا من المؤخرة إلى الرقبة مراعيا عند الإشعار التسمية واستقبال القجلة ويشعر بيديه اليمنى وخطام بعيره في شماله ويقطع قدر الأنملة أو الأنملتين بحيث يسيل منها الدم والإشعار يفعله الإنسان من سين الإحرام بالحد إذا كان الهدي معه أو يفعلهم من الموضع الذي اشترى منه الهج بعد الميقات والاشعار في الإبل ليس فيه تعذيب لأن السنان لا يؤلمها بخلال سائر الجسد التقليد أنه يعلق في رقبة الإبل شيئا على هذه الحبل أو قلابة ويستحب تعليقنا عليه وأن يعلق بحبل من نبات الأرض يعني لا يعلقها من الأوطار ولا شعر ونحو مخافر أن هي تنحرس أو تشتد عند شجرة أو غصن شجرة عند الرأي فيؤدي ذلك إلى اختناقها لكن لو كان من نبات الأرض هذا شيء يمكن أن تختار فإيجاد التقليد أن المساكين يعلموا بهذا أن فيه هدي أو أن هذا هدي فيجتمعوا يهم وقيل أن في إيجاد التقليد يارسفان عليه من الضياء لأن التقليد هيدل على إن هذا من الهدايا وبالتالي محدش حيأخذوا أو حيأتفقتوا الدليل على الإشعار والتقليد حديث المرض يعني السيدة عائشة قالت فتلت قلائد هدي نصول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعت بها إلى البيت وأقام بالمدينة سما حرم عليه شيء كان له حلا ويروي البخاري عن الزهري عن عروة عن مروان وعن المنصو المشور ابن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذل حليفة قل ذا الهدية وأشعر وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من شفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليل فلا ادري يعني موضع الاشعار والتقليد او الحديث كلهم الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين وهذا لفظ البخاري اه تلاتة التجليل واربعة الشق التجليل اللي هو واضع شيء من الثياب عليها على حسب القدرة والشق اللي هو شق الجلال اللي هو الغطاء والحكمة من التجليل ان ذلك امع لها ليكون وكذلك ليكون هذا الغطاء صلق للمساكين ويستحب له شق الإدال عن الأثمرة محافظة أن تسقط ولكن إذا كان الشق حينشأ عنه وضيعها وكانت أثمانها مستفعة ففي هذه الحالة لا يشق لا يصدها على المساكين لأن هذا في إضاءة مال لهم لأن كل هذه الأشياء في النهاية بدءا من اللحم والجلد والغطاء ونحو ذلك كله سينتفع به الفقراء والمساكين والدليل على التجليل والتصدق بالجلال حديث رؤية ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فأمرني بلصومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتهم وفي الموطأ عن ذلك أنه سأل عبدالله بن دينار ما كان عبدالله بن عمر يصنع بجلال بدنه في نكسية الكعبة هذه القسوة قال كان يتصدق بها يعني كان الأول يعلقها للكعبة قسوة بعدما قسية الكعبة كان يتصدق بها في أحكام متعلقة بالتقليد والإشعار ونحو ذلك نجمينها على النحو التالي التقليد والإشعار الأفضل يفعلها بمكان واحد لا بمكانيه تقديم التقليد على الإشعار مندوب خوفا من نسارها لو أشعرت أولا يجزئ الهدي كله بدون تقليد وبدون إشعار التقليد للهدي كله إبل وبقر وغنم والإشعار للبقر والإبل إلا الغنم فإنها لا تشعر والبقر لا تشعر إلا أن تكون لها أسممة فتشعر وفدية الأذى لا تقلت لأنها نسك وليست هديا وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من الكلام عن مسألة ما يفعل بالهدي وكيفية توزيعه او تقسيمه وما يفعل به من السنن والنالبات وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته